بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ ربه نداد ان خفي قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شفيا وانني خفت الموالي من ورى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 وَعَلَايَتِكَ أَلَّا تَكَلَّمَنَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن شَدّحُوا بُكْرَتَهُ وَعَشِيَّهُ